وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون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 「そして私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのです。 ز じい نا السماء الدنيا بمصابيح و ح ز ز م ف, إ أ ف و م ا ذلك تقدير العزيز العليم」فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود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 ويوم يخشى اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا ف ن ا هم مثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين わかるぞ、おかわりのおかわりです。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 ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار ا ل خ ل د جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ّ الذين ي ك و の ا من الأسفلين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 وَمَنْ قَوْلًا وَعَمِلَ وَقَالَ وَلَا تَسْتَوِي مِنْ ول مَنْ مِنَ أَحْسَنُ إِنَّنِي صَالِحًا الْمُسْلِمِينَ الْحَسَنَةُ إِلَى اللَّهِ دَعَى هِيَ بِالَّتِي السَّيِّئَةُ دَفَعْ أ َ هي أ ح ْ س َ ن に」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 واما إ ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل انها هو الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر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 「私の思 م 出を忘れずに」 私の思い出は変わらず ا ء の س い出は変わらずに変わらず ي 変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらず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 أ و ل م يكفر ربك أ ن ه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في م ل ي ة من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيق تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م